ان تبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فَإِنَّ الله هو مولاه وجبره وصالح المؤمنين والملائكه والملائكه بعد ذلك ظهير عسى ربهم إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات طانفات تائبات عابدات ثائحات فيبات يا أيها الذين آمنوا قل أنفسكم وأهل كنائركم وقودها النّاس والحجارة عليها ملائكة غلا شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون يا أيها الذين كفروا تعتذروا اليوم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 يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يتعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ دُخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مَرَأَكَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِهِ عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ونجني, وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ القوم الظَّالِمِينَ ومويا مبنة إمراد التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربه وكتبه وكانت من القانتين.